بوك تو اهدكسان كم انت وتسعون تسعة وتسعون جينتيري حالة الإضافة. حالة الإضافة. اوستفاني كيسة قطة صديقتي قطة صديقتي أوستافاني كويرة كلب صديقي كلب صديقي لابسيني ليكيكالوت ألعاب أطفالي ألعاب أطفالي هذا معطف زميلي Tämä on työkaverini Tämä on työkaverini auto. Tämä se työkaverini auto. Tämä on työkaverini auto. Tämä on työkaverini auto. Tämä on työkaverini auto. paidan nappi on irti. زر القميص قد انقطع زر القميص قد انقطع مفتاح الكراج مفقود مفتاح الكراج مفقود كمبيوتر المدير متعطل كمبيوتر المدير متعطل ketka ovat tytön vanhemmat Men hum walida albint Men hum walida albint Mitan paasen hänen vanhempieni sa talolle Keifa asilu ila manzili walidiha Keifa asil kadun paasa Al manzilu yaqa'u fi المنزل يقع في آخر الشارع. مين كانيمينن ما اسم عاصمة سويسرا؟ ما اسم عاصمة سويسرا؟ مين ما هو عنوان الكتاب؟ ما هو عنوان الكتاب؟ ما هي أسماء أولاد الجيران؟ ما أولاد الجيران؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Milloin ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ما هي أوقات عمل الطبيب؟ ميللون متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟